وصلنا إلى مبحث مهم وهو أثر قاعدة تقديم الحاضر المبيح في الفروع الفقهيه يمكن أن نضرب أمثلة في المذاهب ولو نظرنا لهذه الأمثلة لا نراها متكاملة الشروط لكنها عندما نحتج بالقاعده عنده تكون متكاملة الشروط وفي حقيقة الأمر عندما تتتبع لا تراها إيه كاملة, كامله الشروط طيب من هذه كلام على الأحناف نقول بأن الـ الـ الـ القاعدة قد تتكامل الشروط في ظاهرها عند بعض العلماء وفي عقد لا تتكامل فلذلك اختلفت الأقوال في المذاهب الفقهية في مسائل معينة بسبب تطبيق هذه القاعدة منها مثلا لو قلنا عن الأحناف فعندهم في مسألتين المسألة الأولى شرب, شرب أبوال الإبل للتداوي بول الإبل شرب بول الإبل للتداول والمس والمسألة أيضا الثانية مسألة أكل الضب فهذه المسائل اثروها الفقهي في, في هذه القاعدة أثر الفقهي تظهر في هذه المسائل فشرب ماء أبوال الإبل جاء حديثان حاضر ومبيح أما حديث العرانيين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا الإبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها خلي بالكم والله يا, يا شفاء حقا شفاء في كثير من الإخوة يعني استعمله وجده لكن انا طبعا ما استطيع يا باة طباع بشرية لأن أنا قلت لكم كان الأخ يأتيني يقول لي أنا في العمرة اللهم أدم علينا الخير هذا فيقول انا عندي هدية عظيمة لك إيش الأصفر والابيض انا قلت جيد الرجل بيسمي تسميه جيده الاصفر هو الذهب والابيض وايه الفضه فاخرج الاصفر والابيض انا لقيت الابيض فعرفتهم الاصفر يعني الاصفر حتى برضه اختلط عليا مش عارف ايش الاصفر حتى به طبعا انا, أنا كنت اختنق من غير ما يقربوا ورجل اخر دخل عليه قال الاصفر اعطيني الاصفر وجدته وجدوا يشرب من ماء البحري جرب الاصفر والتاني يقول دال أخيك دال أخيك أمم دال أخيك إيش دال أخيك دا دا فسبحان الله وبعدين بيستطعم يعني هو بيشرب متلززا يعني كان أخونا اخ ياسر فسكر على عليه بعد شاف في الله كل مريض فقالوا لو اشرب أن السلام قال انه دواء فشربوا صراحة أغمى لي أو حيزة كده لكنه بعد ذلك بيطلبه الآن يكون أدفع فيه المال سبحان الله أكيد الممارسه بتسهل الامر لكن هو دواء هو دواء سماه النبي الله دواء قال أن يشربوا من ألبانها وأبوالها استشفاء قالوا هذا حديث مبيح هذا حديث مبيح الحديث الحاضر عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عمّة عذاب القبر منه قال تنزه من البول قالوا هذا حاضر يمنع شرب ابوال الإبن كيف عام البول ألف لام عام يبقى يدخل في كل الأبوال لذلك قالوا كل الأبوال نجسة وأما قوله السلام أن يشربوا من ابوالها كان استثناء كان استثناء مفهوم قالوا ولا يعمل به لان الحاضر يقدم على المبيح الحاضر يقدر المبيح تطبيق القاعدة الحاضر يقدم على المبيح بحديثين فيهم حاضر في مبيح لكن لو نظرت الشروط لم تتكامل هذا الحق لما ها لانها يمكن الجمع بينهما كيف تنزهوا عن, عن البول عام وشرب بول الاب الخاص يبقى بول الماكل لحمه مخصص بول الماكل لحمه طاهر ليس بنجس بول الماكل لحمه وده صحيح بول كل لحمه طاهر حتى ذرق الطير انت ما العصفور او الحمام أو يا الراجل الطيب دارس وراح يصلي معي في مسجد المواساه قال لي الحمام وانت فانا استغربت انت كنت تتعاف هذا ولا ترى الطهاره النجسه قلت لك طاهر عامه هذا كله طاهر وشاع وذاع بين الناس النجاسه لماذا ماذا بالشفاء النجاسة ماذا في النجاسة والصحيح الراجح أنه على الطهار الرجع أنه على الطهر وأن أبوال الإبل دواء ويجوز شربه لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداو عباد الله ولا تتداو بحرام إن الله ما جعل لأمتي دواء في دائها وفي روايا فيما حرم عليها يبقى إذن لو كان نديسا لكان حراما والنبي سلام لم يجعل دواءا حراما مفهوم هذا الرجل صحيح المسألة الثانية أكل الضب أيضا قدموا الحاضر على المبيح في أكل الضب قالوا بأن النبي سلام وارد عنه النهي عن أكل الضب نهى النبي سلام عن أكل لحم الضب نهى النبي سلام عن أكل لحم الضب وهو في الصنن صنن أبدوود والنسائي وهو ضعيف ارايت لم تتكامل الشروط لكن يمكن ان نقول في نظر المستدل هو ايه حسن يحتج به يرتقي طيب وهذا حاضر والمبيح بان المسلم اوتي بالمائده فقام يضع يده على الطبق او على الطعام فسارخ الصارخ وقال يا رسول الله في الطعام ضب فامسك خالد أراد أن يأكل فأمسك فقال له خالد قال لهم كل إنه ليس بحرام إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه يبقى قال له ليس بحرامه الآن أباحه ونحن نقول الآن هم قالوا الضب حرام هم قالوا الضب حرام لما تقديم الحاضر على المبيح نهى عن أكل لحم الضب والصحيح أن هذا حديث ضعيف ولو صح ولو صح نقول نها قبل ان يعلم فلما اوحي اليه بحله نسخ فيكون منسوخا هذا ان صح لكنه ضعيف والصحيح ان اكل لحم الضب صحيح ليس فيه ثمت شيء طيب ايضا المذهب المالكي تعارض عنده الاقوال في قول للمالكيه لان هناك قول ايضا بالجواز في قول للمالكية بحرمه اكل التمساح هناك قول للمالكيه في حرمه اكل التمساح لما تقديم الحاضر على المبيح الحاضر عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع والتمساح مش ناب ده شجره التمساح له ناب والمبيح قول الله جل في علاه هو ها لا وحل لكم صيد البحر وطعامه وطعامه متاع لكم خلاص وطعامه حل يعني متاع هذا تبرير يعني, يعني منة اما الاصل الاصل احل هو لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم ممتاز جزاك الله خير وايضا قال صلى الله عليه وسلم هو الحل ميتته الطهور ماء فقالوا هنا التمساح يحرم أكله لما تقديم الحاضر المبيح نهى عن أكل كل ذناب من السبع والصحيح الراجح أنه يحل سار راجح أنه يحل لما لأن التمساح ليس من السبع تمساح من السبع جيبوا نعم هو هو هو الليل إلا الليل الليل الليل الليل إلا الليل الليل إلا إيه إلا إلا إلا بنابه الليل الليل الليل بنابه الليل قد الليل الناب وصار صيدا من الضبع الضبع له ناب الليل الليل الليل طبعا هذا الليل الليل الليل الليل الليل الضبع الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل تمساح يعدو ده الحق فإذا قلنا لهم التمساح ليس من السباع قال يفعل فعل السباح السباع فياخصهم قلنا نعم لكن فعله هذا نادر لأن أكثر عايشي وين في الماء نادر لكن أكثر عايشي في الماء بل أنا رأيت في النت مسأة أمرا جللا تمساح أكل أسدا خرج من الماء يظهر الأسد كان نائما وشيء من ذلك واقف فخرج فتع فغرفاه فأخذه من راسه ونزل به في الماء ها ده ده أكبر المجلس فهو الحاصل أن المسألة كما قلت لكم أن أغلب عيشي حال عا في الماء فلما غل غلب الماء عليه أخذ حكمه فالراجح أنه يصح أكله والقرش كذلك أنا أقول ناب القرش أشد من ناب التمساح القرش له قوة شديدة جدا مفتري حقا هو مع ذلك يحل أكل مع ذلك يحل أكل أما في المذهب المالكي هذه المسألة الأولى المسألة لأكل التمساح المسألة الثانية حرمه المخابرة حرمة المخابرة عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الثمر أو الزر، وهذا إيه حاضر ولا مبيح؟ مبيح عامل أهل خيبر على ما يخرج منها على شطر ما يخرج منها، ووأيضاً عن جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، ومعنى المخابرة يعني صحيح وفيها جزء المخابرة هو استئجاره. على جزء من ما يخرج من الارض بس على شيء من ما يخرج من الارض هنا نهى انسه عن المخابرة لذلك رافع بن خديش قال اما بالذهب والفضه فلا, فلا يعني يجوز نهى عن المخابرة فهم قالوا بحرمه المخابرة هنا انه زيد له ارض فاستاجر عمرا على خمسين وسق فقال مالك لا يجوز اجره باطله لما قالوا لانه قد ورد النهي عن المخابره انه, إنه يجعل الاجره غله تخرج من الأرض قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على الشطر ما يخرج منها قالوا هذا مبيح وعندنا حاضر ما هو الحاضر نهي عن المخابره والحاضر يقدم على المبيح وهذا تطبيق من الملكية على القاعده لكن المساله كفقه فق... الصحيح الراجح يجوز المخابره بشرط أن تكون معلومة لأن سلم قد عامل أهل خيبر على شاطر ما يخرج منها والنهي هنا نهي مقيد بوصف جاء في حديث آخر بأنهم بأن مس... كانوا, أنهم كانوا يستأجلون... يؤجرونها على الماديانات اللي هي جوانب الب... الماء بتجري فيها على الماديانات يعني يقول له أنت لك هذه الجزئية بعينها أو لك الجزئية اللي بيمر فيها الماء فقد تينع السمر هنا وهنا يكون العطف فيها فيحدث ظلم إلا لإما أو إما للمؤجر المستاجرة وإما للمؤجر فلذلك قال لو كانت مشاعة لك ربع ما يخرج منها صح لكن لو على جزئية معينة هنا خطر مخاطرة بل مقامرة فيها غن وغر فلا المشاع يكون على الجميع فيصح يكون النهي هنا نهى النبي عن المخابرة في الماذنيات في الأجزاء بعينها أما إن كان مشاعا فيصح جمعا بين الأدل يبقى لم تتكامل الشروط لكن هذا مثل يقوم به العلماء في الكلام على تقديم الحاضر المبيح أي اجره المشاع وإن كانت مجهولة مجهولة العين لكنها معلومة النسبة كيف مجهوله لو قالوا على خمسين واسق مجهول سي لا سيب ربع ما يخرج خمسين واسق وانا دربت المثل بكده له خمسين واسق صحيح تعالى بقى انتقل في ربع ما, ما ربع, ربع ما يخرج او عشر ما يخرج من قال بان المخابرة والمساقى والمزارعة كالمضاربة صح ذلك لانها نسبة ولابد ان تكون مشاعر. وش فيها أجب الآن قلت لك ما هي المضاربة جارة على الإيجار ما قلت لك الآن لو قال بأنها مضاربة سمعت أنت ولا ما سمعتش من قال بأنها للمضاربة قال وهي نسبة مشاع إيش فيها والغرع في ذلك مغتفر لأنه محدد لسيما وأن المخاطرة تلغت لأنها لو العطب جاء على الجميع خسر الاثنان لو العطب جاء على الجزئية تكون الخسارة إيه؟ موزعة على نفس النسبة العداله موجوده موجودة المدى بالشفائي أيضا حقق وطبق تقديم الحاضر على المبيح في أكثر مسألة منها مثلا مسألة النجاسة إذا وقعت وهذا كلام نحن بيلا أيضا إذا وقعت في أقل من القلتين ولم تعكر الماء لم تغير وصفا من الأوصاف طعما أو لونا أو رائحة. قالوا يتنجس الماء. قالوا يتنجس الماء. وهؤلاء قالوا لأن إحنا عندنا دليل مبيح ودليل حاضر. الدليل حاضر هو إيه؟ كثير. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يطاع داو في نائ حتى يغسل ما يشى. ثلاثة. وقال إذا ولا طهور إن أحدكم دواه في الكلب أن يغسله سبعا فكل هذه دلالة على أن هذا, هذا للنجاسات وعندنا المبيح الماء طول لا ينجس شيء إلا إيه. طبعا في زيادة ضعيفة إلا ما غير من طعم أو لون أو, أو رائحة فقالوا لا نقدم الحاضر على المبيح وتكون المياه نجسة فلا يستعملها، مفهوم؟ طيب. وهو الراجح ليس بتقديم القاعدة ولكن للأدلة الكثيره من هذه المسائل أيضا حرمه أكل الصيد إذا أكل منه الكلب المعلم لأن الله جل قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله قال سلم إذا إذا, اذا إذا أرسلت كلبك ودقق وقيد إذا أرسلت كلبك ها المعلم لا المعلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل في رواية قال فكل مطلقا قال سلم فيها فكل عمرا عن عمرو شعيب عن نبي عن جدي أن رجعناه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبا يعني معلمة فافتني في صيدها فقال سلم إن كانت الكلاب مكلمة و مكلبة معلمة يعني فكل مما أمسكنا عليك قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه يبعد الاطلاق إذا ذكرت اسم الله وأرسلت كلبك المعلم فكل وإن أكل وإن أكل في رواية أخرى في حديث عديد بن حاتم أنه السلام قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإن أكل فلا تأكل, فلا تأكل فقال الشافعي هنا تعارض حاضر ومبيح فإن أكل الكلب من الصيد فلا يجوز طبعا أنتم تتصورون المسألة رجل زيد اشترى فهدا سيب الكلاب على جنب اجلكم الله اشترى فهدا فعلمه الصيد او اشترى الخليج باسري هي بيستطل بايش بالسقر اشترى سقرا فدربه وعلمه طيب فهو اذا جاء الفهد فاخذ البط او الاوز او الغزال صاده لكنه بعدما صاده وقتله اكل منه هنا المسألة هنا اكل منه وتركه مكانا وجاء الرجل وجده وأكل قطعة لحم صغير أيأكل الغزال أم لا يأكله عندنا حديثات حاضر ومبيح أما المبيح فقد قال كل وإن أكل منه كل وإن أكل منه والحاضر قال لا لا تأكل إن أكل منه فقال الشافعيه لا يأكل الحاضر يقدم على المبيح وهذا قول الراجح لما الراجح لأننا ما عندنا معارضه وقد قال النبي السلام إني أخشى أن يكون قد أمسك عليه على نفسه يبقى المسألة أنك تأكل عندما يمسك عليك هو ليش معلم هو معلم ليمسك عليك لا ليمسك على نفسه فإن لم يمسك عليك دل ذلك عنه إيه غير معلم ما هو امسك, أمسك نفسه دل ذلك عنه إيه غير معلم وهذا شرط أكيد في الكتاب والسنة متفق عليه أن الصيد لا يكون حلالا إلا من المعلم قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله مفهوم هذا هو طيب والمساله هذه المساله الثانيه بلا ختاما حرمه الانتفاع بجلد الماء الميت الانتفاع بجلد الميت حتى لو لو دبغت وطبعا هذا خطا أيضا هم قدموا الحذر المبيح مع عدم تكافؤ الادله استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال قال رسول الله صلى وسلم لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا ولا بعصر لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا بعصب، وهذا حاضر الإهاب والعصر لا تنتفع بها وفي الرواية الثانية عز بن عباس لما مر عليهم وسلم وهم مروا مر عليهم بشات وهم على شات ميتة لميمونة قال هل انتفعتم بها قالوا انها ميتة قال هل اخذتم إيهابها فدبغتبوه فانتفعتم به فأمرهم بالانتفاع لكن انتفاع مقيد انتفاع مقيد بإيش؟ بالدبال وبعد فقال الحنابلة لا يجوز الانتفاع بجلد الميت عموما ليه قالوا عندنا حاضر ومبيح لا تنتفعوا من الميت بها بلا باص ومبيح قال هل انتفعتم بها دبغتموها فانتفعتم انتفعتم به فقالوا نقدم الحاضر على المبيح والرد عليهم الصحيح انه يجوز الانتفاع بجلد الميت اذا دوب يغط معروف الدبغ كيف تحط عليه الملح وهذا ويبقى اوضه في الشمس أو دباغ في المكتب مطبع طيب نقول الصحيح الانتفاع وقول حابيلا خطأ وتطبيق القاعدة ليس في محله لأنه لم تتكافل أدل حديث الله بن القيم هو ضيف. حديث ضعيف ولو تنزلنا مع الخصم لأن مسألة التضعيف والتصحيح مسألة ايه اشتهدية قال لك عندي انا يحتج به نقول لو تنزلنا معك او تنزلنا مع الخصم على انه صحيح فاننا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميت باهاب ولا ولا بعصر صحيح وهم يحتجون باهاب والاهاب هو الجلد قبل ان يدبر الاهاب هو الجلد قبل أن يطبخ يبقى اذا انت الأدلة توافقت الادله في هذا هذا الباب يبقى الصحيح الراجح ان نقول بأن المسألة, المسألة مسألة الحاضر والمبيح قد طبقها العلماء الأئمة الأربعة في مسائل شتى وإن لم تتكامل الأذلة لكننا نقول أنهم قد يعني طبقوا هذه المسألة طبعا أنا أضرب أمثلة كثيرة للحاضر والمبيح أتركها للإخوة تأتيني بها محلولة أن أسئلة غدا حتى نختم إن شاء الله الرسالة على الغد قال أولاً اتخاذ الذهب والفضة من الأو من غير الأواني سلسلة ذهب مفتاح السيارة ذهب كفر الموبايل العملي لعب بيلبو المشهودس ذهب إيش أفعل فيك يصح الكفر يكون في الموبايلك ذهب ليش لأن سلامنا عن ذلك صحيح ولا لا طب فضة ممكن وممكن هو صحيح ممكن وممكن هذا حاضر ومبيح لأن نمسلم نهى عن الشرب في فوان الفضة فقال العلماء أنها عام لانه لأنه إذا نهى عما يحتاج إليه المر فلأن ينهى على ما لا يحتاج له المر من باب أولى لكن الفضة جاء فيها مبيح قال نمسلم أما الفضة فلعبوا بها فلعبوا بها فسلسلة الفضة مفاتيح الفضة فيها حاضر ومبيح اتونا أنتم بقى بالنتيجة أيضا من ذلك بيع السنور روحوا يملكوا الجمعة وشوف اللي بيحدث اي بيع السنور ايش السنور القطه اخويا ايوه أخوة. بيع الهر بيع السنور ايضا في حاضر ومبيح انتم الان انا سايب المسألة ليكم ترتبوا بالاجوبه كانه اختبار لو رتبنا الاجوبه بالاجوبه ايضا بيع الدرهم بالدينار بالدرهمين والدينار بالدينارين من امثله الحاضر والمبيح ايضا صيام ايام التشريق هذه لا تكتبوها لان درسناها ايضا من ذلك النكاح بغير ولي هي تطبيق القاعدة الحاضر والمبيح النجاح بغير ولي ها نعم هي امثله ده صحيح تقول الأول تجعلها لأن بعضهم ما تكلم فيها الحاضر والمبيح بين كيف وبعد ذلك اقتبت بالراجح عندك لبس الحرير لبس السياب لبس السياب الحمراء الأحمر من السياب ربس الحرير رجال كامع رجال سبعة خلاص بخليها سبعة لا ماشي حلق الرأس كليات حلق الرأس كليات فيها حاضر ومبيح معقد بسيط وين الحاضر ومبيح في حلق الرأس كلياته فين بقى فين الدليل ممتاز الإنسان قال سيماهم التحليق يخرج من ديد هذا الى اخر ففي تشبه بالخوارج والمبيح لا لا في في دليل نص منصوص عليه مش غلط اللهم صل المحلقين سيرد عليا انه خاص بالايش بالحج ده في حديث في سنن داوود داوود ظاهر جدا البس تتسكت خالص وبيقول احلق بعضه والله قال ذلك احلق بعضه او اترك بعضه مش خالص كده الحديث احلق كله او اترك كله طيب احلق كله او اترك كله حديث ظاهر قال يبقى تحلق ان تحلق كله يبقى كله يحلق يسأل الله أن ياكم وإياكم وتربتنا وإياكم ذلك في موزين الحسنات وأن ما ينفعنا وإنفعنا بما أعلمنا وأن يجعلنا لا ذلك بين الناس وأن يديم علينا وعليكم هذا الخير وأن هذا البلد أمناً أماناً نرخاءاً سخاءاً وسائر بلاد المسلمين تقبل الله منهم من المصارحة. أمان جزاكم الله خير